ألبى وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني أنا خايف طالع خايف وحيرني زماني لبيك طالع للشهادة بهالشياهين يلا لبيك يا ربي أما شد لبيك يا ربي لبيك ساعدني على مقاسب لا جر هوياي تعرف الكلمة لبيك ساعدني على مقاسل المصايب لبيك صبرني على فرقل حبايب بنزع حرامي وبرتعل دون المحرمي تسمح لي شوية لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري لبيك لبيك خلي الأعواج يددوس صدري لبيك جالم كربل محفور قبري ما أسويه بدل القبر سبعي ها كفو أبا عبد الله بعد ولي ولي لبيك خلي جنازتي تسبح في لبيك هذه عزوتي وأولاد عمي خلها ضحايا مع فرع يمي رضعان وشيوخ وشبيبه بغير تكفي ش عندك بعد من تلبيات أبا عبد الله لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواء فاضل لبيك لبيك هذا سناد ظهري وحابل الواي خل رمي وبالعطاياش تصرخ يا يتماي يتمايا يتمايا لبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي على الأكبر مهجة حشاي خلني أشوفها على الثرى متر بالخد اختبر نفسك وباختبرك تبجيب هالمفطح يولا ها؟ لبيك لبيك جانب ذبح حديد تسلب الشيعة ها لبيك جانب ذبح الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعة سال بال الوديع وان شاء الدكتور ضب ذبح تحسين ورضيعه لبيك خلينا نذبي حول سيد الدين اخر تلبيه عند الحسين ولي ولي لبيك الهمنا العطش تخلص الفاسي لبيك خل على الرمح يرتفع اراسي لبيك خلي اعلى الثرى طايح اقاسي حر الشميس والعطاش وصياح النساء